أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مطرفوها إلا قال مطرفوها إنا وجدنا وَإِنَّ عَلَى أَثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَانِ مَا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ أَبَاكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِئُونَ فَأَنْتَ قَمْنَا مِنْهُمْ فانظر كيف كان عاقبة المكذبين 112. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وَجَاءَ لَهَا كَلِمَةٌ بَالِغَةٌ فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بَلْ مَتَّعَتْهَا أُولَٰئِكَ وَآبَاؤُهُمْ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُبِينٌ وَلَمَّا جَاءَ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 ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا ان يكون الناس أم ات واحده لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضه ومعارج عليها يظهرون